أن تسرق أموالك يعني ما تدري ما الذي يصيبك في أثناء الطريق فأنت أحسن النية وصلّي ركعتين لاستخراج قبل صلّي ركعتين قبل أن تسافر ثم ارفع يديك قل اللهم إني أستخيرت بعلمك وأستقدرت بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت تعلم رعيreat اللهم إن كنت تعلم أن سفري إلى هذا البلد خير لي في ديني ومعاش وعافلة أمري وعاجلي وأجله تقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن سفري هذا البلد هو شر لي في ديني ومعاش وعاقبة أمري وعاجله أمري وأجله فأبعده عني وأبعدني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به هذا دعاء استخاره وهو موجود عموما في كتب الأذكار المتنوعة اقرأه قبل أن تذهب استشر ربك جل وعلا هو خير من يستشار سبحانه وتعالى يقول جاب رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن والله جل وعلا يقول وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم من أداب السفر أنه إذا عزم على السفر أن يخرج من المظالم التي عنده إن كان قد أخرت من فلان مالا أو عندك مثلا أنت عهل فلان استلفتها منه مثلا بعض الناس يستلف منك كتبا يستلف منك آنية يستلف منك مثلا جهاز كمبيوتر يستلف منك أشياء ينبغي عليك أن تردها إليهم قبل أن تسافر يا يمكن أن تموت في سفرتك هذا ويبقى عليك هذا في ذمتك عند الله عز وجل فلا بد أن ترد إليهم مظالمهم كذلك إن كان عليك دين الأولى الأولى أن تسدى الديون وأن تستحلها ممن كان بينك وبينه يعني شيء من أو المعاملة كذلك من عذاب السفر كتابة الوصية بعض الناس يقول أعوذ بالله يا شيخ وأنت يعني حكمت علينا أن هذه آخر سفرة في الحياة لا أنا ما أقصد أنها آخر سفرة في الحياة لا بل أسأل الله أن يحفظنا جميعا وأن يحفظكم إخوة واقوات في, في أساركم جميعا لكن لسأل ما يدري ما يعرض له يعني قد يصيبه مرض يصيبه شيء يحول بينه وبين الرجوع وعموم حتى لا تحزنوا يعني عموم كتابة الوصية هي يعني صن كل المسافر ولغيره يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لمؤمن له شيء يوصي به أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسها وكما قال صلى الله عليه وسلم فالمقصود أنه يكتب الوصية قبل سفره وأن يشهد عليها. اذكر ماذا عليك من ديون ماذا تطلب الناس أنت من ديون إن كان بينك وبين أحد شيء من التجارة اكتبه لأجل أن أولادك يعني أن يعرفوا ذلك بعد وفاتك المسافر ما يدري ماذا يقع له وعظم من أكرر الدعاء الله أن يحفظنا جميعا في أسفارنا كذلك من الآداب أن يحسن المسافر اختيار الرفيق إن احتاج إلى ذلك يعني تعلمون طبعا أولا بالنسبة لي أن, أن يسافر المرء أن وحده في طريق موحش هذا منهيون عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب هذا طبعا يتكلم عن كان في السابق يعني لما كانوا يسافرون في يسافر الواحد على دعيره في البر لوحده يعني هذا كان من هي نعم، لكن في عصرنا اليوم يعني مع تطور الآن الناس وأصبح حتى لو سرت في سيارتك حولك سيارات تمشي، لكن ينبغي أن تأخذ معك من من يأنسه وأن يكون. موافق لك في طبعك راغبا في الخير إن سي تذكرك وإن ذكرت أعانك لا يكون الرقيق الذي تأخذه فضا غليظا بخيلا شحيحا كما قال عمر الخطاب إذا سافرت فاصحب ذوي الجود واليسر ولا تصحب رجلا بخيلا كلما عرفت أن تتغدى وتتعشى جعل يتأخر ويبحث عن محفظته ويتأخر في سياره ويتأخر في الحضور إلى الطعام لأجل أن تحاسب أن اخت الرجل يكون جواد كريمة كذلك من آداب السفر أن يبكر في الخروج إلى سفره فقد دع النبي صلى الله عليه وسلم أن فعل ذلك فقال عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لأمتي في بكورها بارك لأمتي في بكورها وروى البخاري أيضا أن عن كاب بن مالك رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج إلى سفر خرج في يوم خنيف خرج في يوم الخميس والسنان يخرج فجر يوم الخميس هذا السنة أنت يسفر لك ذلك إلّا ما يسفر لك ذلك فيعني هي عموما ليست واجبة هي هي تبقى أنها سنة أخيرا من أداب السفر أن يحرص المسافر على الأشياء الشرعية الواردة في السفر مثل أن يقول دعاء السفر اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوئ عنا بعده اللهم أنت ساعدت السفر وقليفت في الأهل اللهم إني بك بكم نعتاي السفر وكعابة المنظر صور من قلب المال والأهل إلى غير ذلك من الأذكار الشرعية التي تكون على مثل هذا كذلك أن يكثر كما ذكرت من التسبيق والتهليل يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه اذكروا الله في أسفاركم عند كل حجر وكل شجر لعلها تأتي يوم القيامة فتشهد لكم. لحظة الفضل بكل لعلها تأتي ومغيامة فتشهد لكم يعني عند الله جل وعلا في الحقيقة بقي مع أي شيء من الكلام حول السفر لكن لعل إن شاء الله فيما مضى كفاية أسأل الله تعالى نحفظني وإياكم في أسفارنا وفي مقامنا أيضا ونجعلنا وإياكم باركين أينما كنا هذا والله تعالى أجل وأكرم وأعلم وصلى الله وسلم وبرك على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته